Бук 2 77 77 77 Что сті обғрунтоввать? 3 3 3 Чаму вы не ясці торт? لماذا أنت لا تأكل التورته لماذا انت لا تاكل التورته يجب ان انقص وزني يجب ان انقص وزني يا його لا اكلها لاني يجب أن انقص وزني لا اكلها لأني يجب أن انقص وزني. لماذا في لماذا انت لا تشرب البيره؟ لماذا انت لا تشرب البيره؟ мне треба ящики равать машиной. ما زال علي ان اسافر. علي ان اسافر. يا ياهو ني بيو لا اشربها لأني لا يزال علي أن أسافر لا اشربها لاني لا زال علي ان اسافر تشاموت لا لا أن لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا انت لا تشرب القهوه Яна холодная. هي باردة. لا أشربها لأنها باردة. لا أشربها لأنها باردة. Почему ты لا تشرب الشاي؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ ما عندي سكر. ما عندي سكر. Я її لا أشربه لأني ما عندي سكر. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Чому لماذا أنت لا تشرب الشرب؟ لماذا أنت لا تشرب الشوربه؟ يا لم أطلبها لم اطلبها. يا яго لا اشربها لأني لم أطلبها لا اشربها لاني لم اطلبها. czemu wy لماذا انت لا تأكل اللحم؟ لماذا انت لا تاكل اللحم؟ يا فيجيتاريانيت انا نباتي نباتي انا نباتي لا أكله لاني نباتي لا اكله لاني نباتي